بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أجنحة من مسنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بَلْ أَتَغُرُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 فتثير شحابا فشقناه, فشقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليني يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينكرون السير آد لهم عذاب شديد وَمَكْرُ ذَٰكِهِ وَيَبْغُوْهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ وضف ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنت ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ما ذلك على الله يسير؟ وما يستوي البحران هذا عبُ فرَطٌ سائدٌ شرابُ وَهَذَا مِنْ حُنُ أُجَاجٍ وَمِنْ كُلِّن تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيقَ وَتَسْوَى وتخرجون حلية تلبسونها وترى الكثير مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار يختر الشمس على طمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملخ والذين تدعون من دونه ما Oh, oh, oh. وزر أخرى وإن تدعو بثقنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وعطاه الصلاة ومن تزكى فإن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 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الكبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن منهم وَتَن إِنَّا خَلَقْنَا فِيهَا الَّذِينَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبار جدد بيط وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعاب مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وأطاعوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم شرورا على أن يتيرجونة جارس المتبور لوففهم أجورهم ويزيدهم من فضله.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 ما أورسنا الكتاب الذين أشفينا من عبادنا فمنهم طارم لنكشفه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الحظ الكبير. جنة عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حريم وقادة الحمد لله الذي أذهب عن الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس الذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفوف يخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون غير الذي كنا نحمد أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير أدوكم والأرض إنه عليهم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتَدَ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا قَسَرَةٌ قُلْ أَغَائِطُمْ شُرَكَاءَ أَنْكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرَوْنِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ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 اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَمِيدَا وَإِنْ كَانَ تَرَى مِنْ فَتْقٍ أَمْسَكَهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَفِيظًا قُدُورًا وَأَقْصَوُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْجَاجَهُمْ نَذِيرُ الَّذِينَ أَهْدَى مِنْ أَحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا زَادَهُمْ إلَى نُفُورٍ إِستِكْبَارٍ فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ الشَّيْطَانِ ولا يحيط المكر السيء إلا بأهلك فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تغذيلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أو لم يصيروا في الأرض فيوم ظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله يعجزه من شيء وما كان الله يعجزه من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 إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا